بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فِي وَهَجٍ مَسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي الْأَرْضِ يَأْتُونَ بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ أَثَارَةٍ عِلْمٍ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 129. قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين 120. أم يقولون افتراه 121. قل إني فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَامٍ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا فَرَوْنتم به وشهِدَ شاهدٌ من بني إسرائيل على مثله فأَامَنُوا وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا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 أَمَلَهُ أُّهُ كُرهَ وَضَعََت كُرهَا, كرها وَحَنُّهُ وَفِيصَالُوه فَلثُونَ شَهْرَ حتىَ إِذَا بَلَ وَشجدَهُ وَبَلَ وَأَر بَعينَ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 وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إن خَافُ عَلَكَُاذَبَ يَهُ مِ النظِيم قَاوا أَجتَنِ تَفِكَ نَعَن آهَتِنَ فَأتِنَ بِمَا تَعدُ نَائِ كُتَ مِنَ الصَّادِقِين قالَالَ إِ مََّعِ معدَ الله وَُبَّوكُ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 تَدْمِرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ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 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا انصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ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 ترجمة <تصفيق>